إلى قوله طيب نبدأ بقوله تعالى نعم يا الذين آمنوا لا تقولوا رعنا وقولن انظرنا واسمعوا الذين كفروا عذاب أليم ما ود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يقتص برحمته ما يشاء والله ذو فضل نعم هنا الأدب في اختيار الكلمات ولذلك لابد الإنسان أن يعلم قدر ما هو عليه وقدر من أمامه وأن يختار الكلمات التي التي تكون في في في محل قادر يا محل قادر ماني يكلمه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عائشة. عليكم السلام ورحمة عليكم السلام نعم وقلنا في قوله يا ايها الذين امنوا هذا النداء النداء للايمان دلل انه يقول علامه الايمان ما سيأتي من من قرر ذلك من فعل ذلك فإنه نعم أنا بها يكون مؤمنا مؤمنا الحق طبعا الكلام هنا على مسألة الإيمان وكمال إيمان واجب أيضا في هذا الباب. الله يؤدب المؤمنين بالأدب الراقي حتى لا يتشبه باليهود الذين هم من, من أسوأ الناس فعلا ومن أسوأ الناس ضفا ومن أسوأ الناس معاملة مع الأخيار الأبرار وأنت رايت كيف كانوا يتعاملون مع موسى عليه السلام كيف كانوا يتعاملون مع عيسى عليه السلام كيف قتلوا زكريا ويحيى فهم قوم بهت قوم حسد قوم فيهم ما فيهم من اللعنة لعنه الله إلى يوم الدين قال يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا ما تقولوا مثل ما قالت اليهود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا منكرا قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه فيعني انهاهم ان يقولوا مثلما قالوا راعنا من الرعونه كانوا يقصدونها عليهم من الله ما يستحقون طالما تعلم ان الذين هادوا يحرفون الكلمه عما وضعه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وراعنا ليا بالثنتين شوف الله يعلم اشقال ليا بالثنتين جزاكم الله ليا بالثنتين وطعنا في الدين ورا انهم قالوا سمعنا وطعنا وسمعا ضرنا لكن خير اللهم اقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وكذلك جاءت الاحاديث والاخبار عنهم بانهم كانوا إذا الى يعني آه إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك فكانوا exhibit الآي السام عليكم وتمنون الموت له له ولمن معه ولما دخلوا عائشة تسمعهم يقولون السام عليك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليكم فقالت عائشة ما صبرت في المرة الثانية قالت عليكم السام والموت يا إخوة القرد والخنازير فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رويدا يا عائشة قالوا قولا وقلنا قولا إن الله يحب الفاحش البذي بأبي هو وأمي نعم والغرض أن الله على أراد أن يؤدب المؤمنين بأدب الإسلام وألا لا بهؤلاء الملعين الذين يعني يتلعبون بالألفاظ عليكم السلام وبركاته فقال يا أجواء الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ورأى الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بين أدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعلت الذل والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم وهذا على المؤمنين أن أو بأنفسهم عن هؤلاء وعن التشبه بهؤلاء فهم أسوأ خلق الله قال أن فرات أبي داود قال من تشبه بقوم منهم ففي دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد التشبه بالكفار في أخوارهم وأفعالهم وفي لباسهم وعيادهم وعبادتهم نعم. قال الضحك عن عباس يا الذين عملوا لا تقولوا رعينا قالوا كانوا يقولون للنبي الرعينا سمعك وإنما راعنا تقولك عاطنا فكانوا يعني يلتفون باللفظ يريدون الانتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم. عليهم من الله ما يستحقون ولذلك قال الله تعالى لا تقول راعنا قال مجاهد لا تقول خلافا يعني لا تقول اسمع منا ونسمع منك وقال أعطاه لا تقول العينات كانت لغة تقولها الأنصار فناه الله عنها بل هذه لغة اليهود وكانوا كما قلت يعني يريدون من ذلك الرعون وهذا يضيعهم حياكم الله جميعا وإياكم أحسن الله ربكم كان رجل من بني من اليهود من بني قينقاع يودع رفع بن زيد جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأىهم فكلمهم قال أرأني سمعك واسمع غير مسمع وكانوا يسمونه يحسبون أن النبي كانت تفخم تفخم بهذا فكان ناس منهم يقولون اسمع غير مسمع طائش صغير وهي التي في سورة النساء على ما قال سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين نعم فتقدم الله أن لا يقول ذلك وبيان الله لهم أن هذا ليس من الآداب الآداب مع النبي أن يقال سمعنا وأطعنا يقول لله تعالى ما يودوا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم يبين الله تعالى عداوة شدة عداوة الكفرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم ونبه الله تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من التام الكامل الذي فيه الأدب والخلق والإحسان والرفعة وفيه أيضا العبادة والإخلاص والصدق قال الله تعالى والله يختص, يختص برحمته من شاء ما يرد الذين كفروا عن الكتاب ولا مشيئة أنزل عليكم من خير من ربكم والخير الذي ينزل هو آيات الله والأحكام التي جاءت ولذلك قال اليهودي حاسدا حاسدا قال العمر الخطاب لو كان هذه عندكم اي لو نزلت عندنا اتخذناها اليوم عيداً فقال عمر بن خطاب رجل الله, الله عنه نحن نعلم اليوم الذي نزلت فيه ومن كان الذي نزلت فيه كان يوم عرفه اليوم أكملت لكم دينكم واتمنت عليكم نعماتي ورضيت لكم الإسلام دينه هذه فيها جلالة واضحة جدا على اعتناء الله بهذه الأمة وهذا ختان الرب الفوائد المقمطه من ذلك من تشبه بقوم أخذ, اخذ اخلاقهم ديننا دين الادب والرقي والسماحه ديننا دين الادب والرقي والسماح اهل الكفر يحسدون اهل الايمان